كذلك ما أخذ الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مدّون أتواصل به بلهم قوم قاوم فتولّع منهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعنون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم مثل بنوا بأصحابهم فلا يستعجلون سويل للذين كفروا من يومهم الذين وعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رفق منشور والبيت المعمور وَاسْتَقَفِ الْمَرْفُوعُ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورٌ إِنَّ عَجَازَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ يَوْمَ تَمُرُّ السَّمَاءُ مَرَّةً وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ الْعَبْدِ أو من دعون إلى ما جهنم دعاء هذه ما أرضي فنت بها تكذب.